شكه الضيق في صدر الرحب والدمع فاض من الأسية والسكب إهرع إلى الرحمن واسدق توبة واسجد له في ذلة وله اقترب إهرع إلى الرحمن سجت ربته والسجود له في الذله وله قترب واسجد له في الذله وله قترب في موطن فيه انكسارك رفع عن جن وجلاء همم وارتياح من تعب وامضي طريق الحق نورا مشرقا وعمل لربك كل خير واحتسب وعمل لربك كل خير واحتسب ارائه شده توسط وبسایت سایت سنت دانلود